في اليوم الثاني وفي اليوم التالي أعني اليوم الثاني من أيام النور سأستيقظ مع الفجر لأرى تلك المعجزة الهائلة معجزة انسلاخ الليل عن النهار وتحول الطبيعة من عالم مطبق إلى عالم مشرق سأقف بإجلال وخشوع أمام هذا المنظر البديع الرائع للشمس وهي تنشر أشعاتها على الأرض لتوقد الناس من سبات المنام وسأخصص هذا اليوم لشيء آخر أريد أن أخذ لمحه سريعة عن هذا العالم ماضي وحاضر سيكون علي أن أقف على مظاهر التقدم الإنسان وعلى الآثار التي تعبر عن مختلف العصور لكن كيف أستطيع أن أضغط كل هذا في يوم واحد من خلال المتاحف طبعا لقد سبق لي أن زرت مرارا متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي لألمس بيدي كثيرا من الأشياء المعروضة هناك بيد اني كنت أتوق لارى هذا بعيني أرى تاريخ الدنيا المتشابك بما فيه أولئك الذين كانوا يعيشون العصور الصحيقة من أجناس بشرية وحيوانات نحتت أو صورت في بيئتها الأولى وشكلها الأصلي سأرى الأجسام الهائلة لحيوانات زاحفة انقرضت الآن والماستودون وهو حيوان منقرض يشبه الفيل تلك الحيوانات التي جابت هذه الأرض قبل أن يظهر الإنسان بقوامه الصغير وعقله الكبير ليفتح مملكة الحيوان تلك معارض واقعية لمظاهر التدرج والارتقاء بالنسبة للحيوانات وبالنسبة للإنسان وبالنسبة كذلك للأدوات والعدد التي استخدمها الإنسان من أجل أن يجد لنفسه حياة آمنة على ظهر هذا الكوكب تم تألف مظهر ومظهر في الطبيعي كم يترى عدد قراء هذه الأشياء من الذين تنبهوا لضرورة مشاهدة هذه المعالم الموسومة للأشياء الحية في ذلك المتحف الملهم بكل معاني الحياة كثير منهم بطبيعة الحال لم تكن لديه الفرصة ليقارن ما يشاهد بما يدرس على أنني متأكدة من أن كثيرا من أولئك الذين سنحت لهم الفرصة لم يستعملوا أبصارهم كما يجب تلك المتاحف هي بكل تأكيد الأمكن التي تستحق من المرء أن يستعمل بصره أنت الذي ترى يمكنك أن تقضي اياما منتجة هناك أما أنا في هذه المرحلة الخيالية التي لا تتجاوز ثلاثة أيام من عمري فلن أستطيع أن احظى بأكثر من لمحه عابرة ثم أغدو إلى ليلي الحالك ستكون وقفة التالية في متحف العاصمة للفن وكما كشف المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي عن مختلف المظاهر المادية لهذا العالم فإن متحف العاصمة يكشف لنا عن العديد من حقائق الفكر الإنساني فمن خلال تاريخ الإنسانية نرى أن الحاجة إلى التعبير الفني كانت من الضرورة بحيث تضاهي الحاجة إلى الطعام إلى المأوى إلى الأولاد هناك في ترك الغرف الفسيحة الأرجاء من متحف العاصمة تنتصب أمامي حياة مصر واليونان وروما متجلية في فنونها كنت أعرف جيدا عن طريق اللمس الهياكل المنحوطة وقد أخذت صورة عن هيكل بارثينون وأدركت الجمال البديع الذي كان الطابع المحاربين اليونانيين الأمناء أبولو إله الجمال فينيسا ربة العشق وتمثال النصر المجنح في سامو تراس كل هذه كانت صديقة لأناملي كانت قسمات وجه الشاعر اليوناني هوميروس بلحيته وأسريريه عزيزة على ملمسي وكذلك كان أعمى كانت يدي تجد راحتها وهي تلمس الرخام الروماني المنقوش تماما كما ألمس نحت الأجيال المتأخرة قد مررت بيدي على لوحة جبسية من صنع النحات الإيطالي مايكل انجلو للنبي موسى وأدركت عبقرية النحات الفرنسي رودان وقد ضللت معجبة بإبداع الفكر المتجلي في النحت الخشبي القوطي إن هذه الفنون التي يمكن لمسها لها معان خاصة بالنسبة إلي بيد أن معانيها وهي مرئية أفضل منها وهي ملموسة أستطيع فقط أن أصل عن طريق الحدس والتخمين إلى الجمال الذي تظل بقاياه وملامحه غائبة عني أستطيع أن أبدي أعجابي بالخطوط البارزة التي تزين زهرية من الزهريات الإغريقية بيد أن الزخارف المرسومة تظل بالنسبة الي مفقودة نعم هكذا سأقضي ثاني يوم من أيام نوري سيكون علي أن أنفذ إلى أعماق الروح الإنسانية من خلال ما خلفه الإنسان من فنون إن الأشياء التي أعرفها عن طريق اللمس يجب علي اليوم أن أراها رأي العين هذه الروعة الكاملة التي ينطوي عليها عالم الرسم ينبغي أن تتفتح أمامي في أبهى مظاهرها من العهود الإيطالية الأولى لمظهرها الديني الهادئ إلى العصور الحاضرة لمظاهرها المحمومة المضطربة سيكون علي أن أنظر بإمعانة إلى الصور المرسومة على القماش التي هي من عمل رافاييل وليوناردو دافنشي وتتيان ورينبراند سأقيم لعيني عيدا عندما أسمح لهما بأن تقفا قليلا أمام اللون الدافئ لفيرونيز وبأن تدرسا أسرار الريكو غريكو وبأن تكتسبا نظرة للطبيعة من كورو آه هناك كثير من المعاني الثرية ومن الجمال البديع في شتى الفنون التي تمثل مختلف العصور بالنسبة إليك أنت الذي تنعم بعينين تستطيع أن ترى بهما كل ما أردت ذلك وبعد هذه الزيارة القصيرة لمتحف الفن هذا لن أستطيع أن أعيد النظر إلى جانب واحد من هذا العالم العظيم من عالم الفن الذي يظل في متناولكم أنتم كل وقت وحين سأستطيع فقط أن أحصل على بعض الانطباعات السطحية عدد من الفنانين يذكرون لي أن التقدير الصحيح والعميق للفن من شأنه أن يعمل على تربية حاسة النظر إن المرء عن طريق تجربته يعرف كيف يقدر الكفاءات يتعلم عن طريق التجربة إنعام النظر في كيفية وزن الأمور وتأمل الإمكانات وأبعاد الخطوط وترتيبها وأشكالها وألوانها لو كان لي بصر فكم أكون سعيدة الحظ بأن أطعطى دراسة جذابة من هذا النوع يحكي لي دائما عن عدد من الناس من بينكم أيها المبصرون لا يهتم بعالم الفنون هذا وأنه بالنسبة إليكم يظل عالما مجهولا بل ليلا مظلما فذلك العالم لا يرى النور ولا يحظى لمن يحاول اكتشافه سأترك متحف العاصمة وأنا أشعر بمرارة ما عليها من مزيد فقد كنت أفضل أن أظل هنا بجانب المفتاح الذي يحتضن أنواع الجمال الجمال الضائع المهمل نعم إن هؤلاء المبصرين لا أراهم في حاجة إلى متحف من هذا النوع يبحثون فيه عن مفتاح الجمال ذلك إن هذا المفتاح يظل منتظرا على الأبواب فهناك متاحف صغيرة تمثل في تلك الكتب التي تضمها رفوف المكتبات لكني بطبيعة الحال وفي هذا الوقت المحدد من أيام رؤية الخيالية ملزمة بأن أختار المكان الذي يوجد فيه المفتاح الذي يكشف لي عن أعظم كنز وأثمنه وفي أقصر وقت وفي مساء اليوم الثاني من أيام النور سيكون علي أن أقضي في مسرح أو صالة سنما لقد حضرت إلى الآن عددا من التمثيليات المسرحية من كل نوع وشكل بيد أن حركة الممثلين إنما كانت تهجى لي من طرف رفيقتي لهذا كم أكون سعيدة بأن أرى اليوم بعيني أنا ودون حاجة إلى ترجمان لشخص هاملت الفاتن وفالسطاف العاصف بين الزخارف الملونة لإلى ذباث وكم سأكون سعيدة بأن أتتبع سائر حركات هاملت الرشيق القد وسائر أطراف فالسطاف القوي الجسم سأشاهد فقط تمثيلية واحدة وسيكون علي أن أواجه عددا من المفاجآت بما في ذلك الإشارات الفنية التي أرغب في أن أراها بعيني أنتم الذين لكم عيون يكون في متناولكم أن تروا أي شيء يروقكم مهما تريدون فكم منكم يا ترى عندما يقع بصره على تمثيلية في مسرح أو رواية في سينما أن يسجي آيات شكره وتقديره لمعجزة البصر التي ينعم بها والتي تجعله قادرا على أن يستمتع بلونها وحسنها وحركتها لم أكن أستطيع أن أتمتع بجمال الحركات الإيقاعية كل ما كنت أستطيعه في دائرة الضيقة هو أن ألمس بيدي كل ما كان في مقدوري هو أن أتخيل ولكن في غموض جمال بافلوفا وهي راقصة روسية مشهورة ومع ذلك فإني أعرف بعض الأشياء البهيجه في إيقاعها وفي أغلب الأحيان أستطيع أن أشعر بذبذبة الميزان الموسيقي وهي تنساب من تحت قدمي على وجه الأرض أتصور جدا أن الحركة وفق إيقاع النغم تعتبر من أجل المناظر في العالم وأستطيع كذلك أن أدرك بعض الأشياء عن طريق التحسس باناملي على السطور المنقوشة فإذا كان هذا الجمال الهادئ محببا إلى الناس فكيف يمكن أن نتصور الابتهاج الذي يتملكنا ونحن نرى هذا الجمال الصاخب أمام أبصارنا ولا أنسى أحد الذكريات العزيزة علي يوم أذن لي الممثل الأمريكي جوزيف جيفرسون بلمس وجهه ويديه عندما كان يقوم ببعض الحركات ويلقي بعض الكلمات من قصته المحببة لدى الشعب الأمريكي ريب فان وانكل لقد استطعت فقط أن أدرك بعض الملامح عن عالم القصة ولكن تلك الملامح كانت تافهه ولن أنس أبدا تلك المتعة التي شعرت بها في تلك اللحظات ومع ذلك فكم هي الأشياء التي ضاعت مني وكم هي المتعة الفائقة بالنسبة للذين يرون الذين يمكنهم أن يقتبسوا عن طريق أبصارهم ومسامعهم الكلمات والحركات المتبادلة بين الفنانين في تمثيلية ما لو استطعت أن أرى يوما واحدا فقط سأعرف كيف أرسم في ذاكرتي مشاهد لآلاف التمثيليات من التي قرأتها او التي نقلت الي من طريق الحروف الهجائية وهكذا فإنه في هذا المساء من يومي الثاني لرؤية الخيالية ستزيح النوم عن بصري الرسوم والخطوط العريضة للأدب الدراماتيكي